شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وَلَقَدْ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه الطوفان وهم ظالمون 112. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 119. وإن الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 110. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 111. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 112. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 117. مَن من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون 118. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 119. فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 110. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم 117. يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 118. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَأَهْدَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلَقَدْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ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 مُهلكُوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لُقَى قالوا نحن أعلم بما فيها لن وَأَهْلَهُ إنه وأهله إلَّا كانت مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا 114. رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 115. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 116. منزلون على أهل هذه القرية من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبود الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 119. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 110. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 116. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 117. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لَبَيْتُ العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نجربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 111. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين 112. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض 119. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 110. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا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 114. إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون 115. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 116. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة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 115. وهو السميع العليم 116. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون 117. الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 111. إن الله بكل شيء عليم 112. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يرو أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ